ابدا لا لن نحيد ابدا لا لن نحيد ابدا لا نحيد عن خطى الايمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القراني ابدا لا لن نحيد ابدا لا لن نحيد لا لن نحيد عن خطى الايمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني سائرون في طريق الحق يا جند الله سائرون في طريق الحق يا جند الله جند الله أسود العرين نمضي أماما أبدالنا ليل عهدا علينا أسود العرين نمضي أماما أبدالنا ليل حتى إذا حان النفير عدنا جنودا نلبي حتى إذا حان النفير عدنا جنودا نلبي الله جند الله أبد النحيد أبد نحيد عن فطماني درغنا دررب قويب درغنا دررب قويم, درب قويم باله القرآني أبد النحيد أبد نحيد عن ف طماني دربنا دربٌ طويل دربنا دربٌ طويل بالهدى القرآني سائرون في طريق الحق يا جند الله سائرون في طريق الحق يا جند الله جندنا الله, جند الله, جند الله, جند الله جند الله جند الله ولا بد يوما رجع الأاقس حي الفداء فط للمد ولا بد يواً سيرجع الأاق حي الفداء فطمداء لجات ربي ساار الشيد ند به دوما أبد لا نحيد لجات ر ساار الشيد ند دوما أبد لا الله لا لن نحيد عن خط الايماني دربنا درب قويم دربنا درب قديم بالهدى القراني ابدا لن نحيد ابدا لن نحيد عن خط الايماني دربنا درب قوي دربنا درب قديم بالهدى, درب درب بالهدى القراني سائرون في طريق الحق يا جند الله سائرون في طريق الحق يا جند الله جند الله dundulla dundulla سنمضي جنودا ندك العدا ربي لنا موردا سنمضي جنودا ندك العدا وقران ربي لنا موردا ويبعث فينا يقينا جديد في يوم الشهاده نصر مجيد فينا يقينا جديد في يوم نصر مجيد الله Cundullah Cundullah Cundullah Abedan lehnen lehik ابدا لا لن نحيد عن فضل ايماني دربنا درب قوي دربنا درب قوي بالهدى القراني ابدا لن نحيد ابدا لن نحيد عن فضل ايماني دربنا درب قوي درب قوي بالهدى القراني سائرون في طريق الحق يا جند الله سائرون في طريق الحق يا جند الله جند الله Gündullah, gündullah